غزوه دومه الجندل كانت هذه الغزوه من ضمن حركه تثبيت اركان الدوله الاسلاميه تحركت القوات بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قباعة في حدود الغساسنة. الغساسنة عرب، لكنهم خاضعين للدولة الرومانية، كما كانت اليمن خاضعة لدولة مين الفرس. هكذا الدول قبل الإسلام كانت تخضع للقوتين العظميين فلما انكسرت الدول العظمة صارت اليمن وما كان يتبع الفرس وصار العرب الذين كانوا يتبعون الرومان أصبحوا تحت قيادة من الدولة الناشئة دولة الإسلام حدود دولة الغساسنة أو حدود هذه القبائل كانت على بعد 450 كيلو شمال المدينة. كانت هذه الغزوة دومة الجندل في ربيع الأول سنة خمسة هجري. فقد وصلت الانباء بتجمع بعض القبائل عند دومه الجندل للاغاره على القوافل التي تمر بهم كما وردت الانباء بانهم يفكرون في القرب من المدينه للاغاره على القوافل احنا كنا ذكرنا ان اي تهديد بيهدد المدينة على اي بعد كان الجيش يروح فين يصل مكانه قبل ما يفكر يجي المدينة اسباب هذه الغزوة ان السكوت على هذا التجمع يؤدي الى تطوره واستفحاله ويؤدي إلى إضعاف المسلمين ثانيا هذا التجمع وجوده في الطريق إلى الشام قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمسلمين ثالثا فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلها وإشعار سكانها بأنهم في حمايتهم وتحت مسؤوليتهم رابعا حرمان قريش من أي حليف تجاري قد يمدها بما تحتاج من التجارة خامسا من الأهداف إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم يعني الوصول إلى الغساسنة تهديد لمين للروم في الشام إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة خمس ليالي. من عاصمة ملكهم الثانية دمشق عاصمة ملكهم في بلاد العرب كانت دمشق وعلى مسير ستة عشر ليلة من المدينة المنورة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه وكان يسير الليل ويكمن بالنهار حتى يخفى مسيره بالليل يمشي وبالنهار يرتاح لان الاستطلاع بي ممكن يكشف مسير الايه النهار حتى دنا من القوم عند اذن تفرقوا يا عند اذن تفرقوا ولم يلق منهم احدا فقد ولوا مدبرين وتركوا انعامهم وماشيتهم غنمه للمسلمين دي احدى دي غزوات التي لم يلق فيها عدو كانت هذه الحرب او هذه الغزوه حربا استطلاعيه تمسح الجزيرة العربية وتتعرف على مراكز القوة منها وكانت حربا إعلامية تأتي على أعقاب بدر الموعد وتستثمر انتصاراتها انت عارفين برضو بدر الموعد ما تحققتش وفتع قريش ما جوج وظل النبي في المكان ثمانيه أيام فكانت دومة الجندل بعد بدر الموعد حرب اعلاميه وكانت حربا عسكريه تريد ان تصد هجوما محتملا على المسلمين وكانت حربا سياسيه تريد ان تجهد من تحركات القبائل المحتمل أن تتحرك بعد أن باء غزوه احد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة. كاستخلفه والين على المدينة. وسبع هذا ابن عرفطة الغفاري ليس أوسيا ولا خزرجيا ولا قرشيا بل كان من غفار طب ايه المعنى من وراء ايه المعنى من وراء كده المعنى ان في هذا التخلي عن الاطر القبلية والانصهار في بوطقة الامة الواحدة الانصهار في بوطقة الامة الواحدة بعد دومة الجندل تأتي غزو بني المصطلق احنا قلنا دومة الجندل كانت في ربيع اول سنة خمسة غزو بني المصطلق قلنا في ربيع اول سنة خمسة غزو بني المصطلق كانت في شعبان سنة خمسة ما بينهم كم شهر ربيع تاني وجماد وجماد مش كده ورجب أربع شهور ما بين الغزوتين أربع شهور أسباب غزو بين المصطلق أولا تأييدهم لقريش واشتراكهم معها في غزوة أحد ضد المسلمين ثانيا سيطرت هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة يعني بني المصطلق كانت تقع فين جغرافيا يا ها؟ ما بين مكة والمدينة سيطرت هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة ثالثا من الأسباب بلغه صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له خرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائه مقاتل وثلاثون فرس فاغار عليهم وهم غارون وانعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم واصاب يومئذ جوارية بنت الحارس بن ابي ضرار تعتبر هذه الغزوه من الغزوات الفريده المباركه التي اسلم عقبها قبيله باسرها لان الصحابه حرروا وردوا الاسرى الذين اصابوهم لانهم اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوه عدد كبير من المنافقين مع المسلمين لماذا خرجوا خرجوا طمعا في الغنيمه وقرب السفر انتوا فاكرين العله من عدم خروج المنافقين لتبوك ايه؟ اه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا لك اتبعوك لكن لو كان العرض قريب ولا السفر قاصد في تبوه السفر كان بعيد والغنائم شبه ما فيش يعني يطلع يتعب وبعدين ما فيش لا ده ما مش عاوزين المنافق مش عاوزين دي يبقى كانت بين المصطلق العرض قريب والسفر قاصد صح في غنائم آه هتبقى في غنائم كبيرة والسفر لا ده ما بين مكة والمدينة في نص المسافة يبقى هم كانوا خارجين لمصلحة دنيوية ولا أخرى دنيوية هكذا المنافقون إن أصابوا من الدنيا يبقى زين وحلو خالص إن ما أصابوش الفتن تشتغل <تصفيق> ويحرقوا البلد وتحت اسم الوطنية برض كان يقولك انت بتستخدم الدين عشان توصله اللي مش عارف لايه طب انت استخدمت الوطنية ولما ما نفعتش الدينة والعيد طفن الوطنية بقى ومن الصادق مع نفسه مين الصادق مع نفسه ومين اللي قلبه على خرج في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين مع المسلمين خرجوا طمعا في الغنيمة وعند ماء المرسيع كشفوا عن حقدهم فسعوا إلى اثاره العصبية بين المهاجرين والأنصار فلما أخفقت المحاولة سعوا إلى ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في في نفسه وفي اهل بيته فعملوا المصيبه الثانيه كانت حادثه الافك دروس وعبر من الدروس والعبر في هذه الغزوه الحفاظ على السمعه السياسيه ووحده الصف الداخليه النبي قال لما لما قيل لي يا للأنصار ويا للمهاجرين النبي قال عشان وحدة الصف الدعوها فإنها منتنه العصبية والفرق كبير بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سفيان أتحب أن تكون في بيتك ومحمد هنا في مكانك قال لا أحب أن تصيبه شوكة وهو في مكاني وان أكون أنا في أهل فرق بين هذا وبين أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عرض عبد الله الابن اللي هو ابن عبد الله بن ابي بن سلو عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن, صح ونحسن صحبته ما بقي معنا ولما وصل المسلمون مشارف المدينة تصدى الابن لأبيه وقال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له ما أروع موقف الابن في تقديم محبة الله ورسوله على محبة الأب عند التعارض وما أروع عفو الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما فتر الوحي شهر شهرا ودي فيها دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ما كانش النبي يتقدر لمدة شهر كامل حينما فطر الوحي استشار أصحابه فقال أسامة يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا أما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك في النساء النساء سوها كثير وان تسال الجاريه تصدقك فقال اي بريره هل رايت من شيء يريبك قالت بريره لا والذي بعثك بالحق ان رايت عليها امرا أغمطه اغمضه عليها اكثر من انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله كل اللي انا باخده عليها انها بتقعد على العجين تنام تيجي الدواجن تأكل وقالت زينب بنت جحش يا رسول الله احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف على مصطح وكان من المهاجرين وحسن ابن سابت اللي كان شعر الرسول بدفع عنه وحمن بنت جحش اخت زينب تب زينب ربنا عصم سمعها وبصرها ولكنها كانت تحامي من اجل مين اختها هؤلاء الثلاثه اقيم عليهم حد القذف ذكر ابن القيم وجه الحكمة من عدم حد عبد الله بن ابي اللي هو سبب المصيبه كلها لماذا لم يقم الحد على ابن ابي قال ابن القيم قيل لان الحدود تخفيف عن اهلها وكفاره والخبيث ليس اهلا للتطهير والكفاره والله تعالى في القرآن قد وعده بعذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب ايه اللي له عذاب عظيم ده ما يتطهرش بالحد لان الحد مطهر عبدالله ابن أبا بن ابن القيم بول كمان ايه وقيل أنه لم يقر بالقذف ولا شهد عليه أحد يعني كان شغال بخبص ما حدش يمسك عليه آه إنه قال أو عاد كان شغال من يعني إيه نار من تحت الرماد وقيل ترك حده كترك قتله وهي تأليف لقومه اعتذار حسان كل من خاض في الافك قد تاب نعم الشروط بتاعه حسان جلد ومادام دام مستح وحمنا وقيم عليهم الحد يبقى كان نزل. بلاهة كل من خض في الإفك قد تاب ما عدا بن أبي واعتذر حسان ومدح عائشة في شعر بقوله حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل اعتذر من حسان وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة بعد نزول براءتها في القرآن فإنه كافر لأنه معاند للقرآن لأنه معاند للقرآن طيب الشيح يقول له في الآيات دي ik ga en lure die humo me zeer bij zebbai, ik ga en lure die zeer bij zebbai, الكتاب بيقوله وبعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجلد أو يجلد من صرح بالإفك ثمانين جلدة وهي حد القذف وكانوا ثلاثة حمنة بن جحش ومصطح ابن أساسة وحسان بن سابت وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح لقرابته فلما تكلم بالإفك قطع عنه النفقة فانزل الله تعالى ولا يأت الا الفضل منكم وسعه ان يؤتوا اول القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كنا ذكرنا ان الفتن مش بتاثر بس على المنافقين بل قد تؤثر على وناس مؤمنين شرفاء صح وده اللي بيخلين نقول بان خطورة الإعلام الكاذب الفاسد ممكن يؤدي إلى انهيار دولة ولا ما يؤديش ممكن يتأثر به ناس شرفاء ممكن أن يتأثر بنا إذا كان تاثر مسطح من المهاجرين وحسان اللي النبي كان بيقول له اهجهم ومعك روح القدس جبريل ومصطح من المهاجرين معنى هذا ان انتشار الفتن خطر جدا جدا جدا واخطر ما بعد ثورة 25 يناير الاعلام صح الاعلام ممكن يولع في البلد هو <تصفيق> <تصفيق> المول <آه. تصفيق> <تصفيق> قال أبو بكر بل نحب ذلك يا رسول الله أن يغفر الله له وأعاد النفقة على مصطح هذه مضار المنافقين الذين يدخلون بين الأمم مظهرين لهم المحبة وقلوبهم مملوءه حقدا يتربصون الفتن فمتى رأوا بابا فمتى رأوا بابا لها ولا جوه فنعوذ بالله منهم خطورة المنافقين أخوانا شديدة جدا هم أشد خطر على الإسلام وأهله من الكافر الظاهر كفره بالدليل أن أول سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين وصفاتهم في خمس آيات وذكر الكافرين وصفاتهم في أيتين وذكر المنافقين في سلاسة عشرة آية دليل على إيه؟ على خطورة النفاق والمنافقين وأنهم أضر على المسلمين من الكافر الظاهر كفره طيب إحنا لا مش هن... مش ندخل في غزه الخندق الاحزاب الا ان يكون يوم من ايه من اوله ان شاء الله نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستودع